الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين القرينة الثالثة أم يقال بأن نقل الكلينين لهذه الصحيحات وهي عمد الصبي وخطأه واحد في باب الجنايات مانع من إحراز إطلاقها لغير هذا الباب إذ كما يحتمل أن يكون النقل في هذا الباب جهة التطبيق أي كبراء رضي الله عنه على الصورة فانه يحتمل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 وإن كانت القرينة المحتملة منفصلة فتارة تكون قرينة لفظية فتارة تكون قرينتان حاليا، فإن كانت لفظا، أم كان نفيها بأصالة عدم القرينة؟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 قرينة حالية فلا يكون السكوت شايدا على عدمها اذ لعل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 باب الجنايات وحيث لا دافع لهذا الاحتمال فلا يمكن التمسك بالاطلاق ما ليس هذا فاعل تكون مخلوق الكتابي مخلوق كتابي كتابي الرواية عن كتاب محمد بن مسلم الرواية نقوله من أن عن كتاب محمد بن مسلم من علم أن كتاب محمد بن موسى مقطع بهذا الطريقة معلِّم هذا يذكره صاحب البحار أن هذا أن هذا التبويب المذكور في الكتابي هو منقول عن الكتب الاصر الاربع ماء يعني الاصول الاربع ماء كانت في هذا التبويض فنقلت الى الكتب الاربع ماء لابد ان اذكر هذه النقطة ولا كنت انا سوف اقول مرض نقل الكلين لها في بابهم بالأحيان نعم لا. الاحتمال يمكن ان يحتمل هو لو لم ينقلها الكلين انها مقتصف بالجناعة وكن ايجا يأتي هذا البحث كله سواء كانت موجودة في, في هذا الباب عند الكلين ام لا ولكن هذه النقطة التي اشعرهم الى هذه مؤثرة على لا نقلت كما كان. هذي لا لا أن يقال بأنه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 فلا يصح الاستدلال بها على سقوط الكفاره عن مال ابي الدليل الثاني اصل المطلع قلنا استدل له طليل. أصل المطلب جنة أدلله له بماذا في, في الأول الدليل, الأول الدليل الثاني انصراف أدلة الكرام عن الصبي.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 لا يمكن فيه. عنده أمر، على الرواية؟ لا، هنا يعني يكون <تصفيق> <تصفيق> <هناك هناك تشكي. تصفيق> <تصفيق> يعني يدرك، يعني يريد مخيد الروايه <تصفيق> ما يخالف هي الرواية قالت هكذا، فإنه فإن لم يحسن. لضبط عنه بدي اقل هذا هو يخاطب ما يعني تقولون من يستطيع الاحرام فاحرامه شرعي مؤقت لا <حف> لا بس فأفر. هذا كلامي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 ائت بهم العرج فليحرموا منها وهذا ظاهر في ان احرام الصبي شرعي غايه الامر أن إحرامه تبعي وليس استقلاليا ولكن هذا لا يوجب خفاء صدق عنوان المحرم عليه الدليل الثالث سيدنا مثل نقاط نقاط الصبية نقاط نقاط المكان الذي يحرمون منه أوه يعني سر من هذا المكان دائما اعرج لا هذا غالب في ان معي صديه صغارا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 غير ثابته لا على الولي لعدم ارتكابه المحظور ولا على الصبي لحديث رفع القلام قال <تصفيق> <ده> ايه <تصفيق> حيث ان خطاب الكفار خطاب تكليفي محض وليس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 ارتكاب المحظور لثبوت الكفاره فهو حكم وضعي فلا موجب لارتفاعه عن الصبي وحينئذ فيلزمه دفع الكفار اذا بلاغ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 ينتزعها العاقل في فرض فعليه الخطاب فيه وهو وجوب تجهيز. فاذا ارتفع الخطاب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 دفع الكفاره لما ارتكبه حال صداه فهذا خلف عدم مؤاخذته بما فعله حال الصلاه ومقتضى ذلك أن نلتزم في سائر الموارد بمؤاخدة الصليب إذا بلغ بجميع ما ارتكبه حال صباح